الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا يكحها إلا زان أو مشرك، وحرج ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فجلدوهم.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 فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولو لفضل الله عليكم ورحمةه في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضت فيه لمسكم فيما أفضت فيه عذاب عظيم إِذْ تَعْلَمُونَ وَتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ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 ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم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 إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو في الدنيا والآخرة لعنو في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يُوفِيهمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَةُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُ لِلْخَبِيثَاتِ والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون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 أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن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 أو التابعين غير أولي من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن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 وأتهم مما لله الذي أتاكم ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغو عرض الحياة الدنيا وَمَن يُكرهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بعد إكراهِهِنَّ غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثل ومثل من الذين خلو من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض.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 ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصى لرجال رجال لا تلههم تجارة ولا بيع عذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.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 والذين كفروا أعمالهم كسراب كسراب بقيعت يحسبه الضمآن ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عينه فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر النجيم يغشه موج من فوقه موج من فوقه سحاب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 إن الله خبير بما تعملون قل أطيع الله وأطيع الرسول فإن تولوا فإنما عليهما حملوا عليكم ما حملتم وَإِنَّ تُطِيعُهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ لا يستخلفن لهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكن أن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.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 وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأطيع الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض وما أواهم النار ولبس المصير يا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 والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يطعن ثيابهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وأن يستعفثن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم